Bismillahirrahmanirrahim. Ya ay yahalı din âmalu, avu bil gurud. Uhlat l-kum illa ma yutla alikum, gâr muhil el cayd ve âtum hurm. Innallah yahkum ma yurid.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 يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لَكُمُ الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله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 أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فانفطموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه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 وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوهُ وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ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 لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَدْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ لا أكفر عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سوا السبيل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 فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنَّ مَاللهَ عَلَيْهِمْ يَدْخُلُ عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كنتم مُؤْمِنِينَ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 إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُؤَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ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 ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم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 يحكم به النبؤون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما ستحفظوا الله بما ستحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشووا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلاً ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك, فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ, فأولئك هُمُ الظَّالِمُونَ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 جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدا ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَأَنَحْكُمَ بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ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 يُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَا إِمْ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ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 وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم وَلُعِنُوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا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 لقد كفر الذين قالوا ان الله فانيث ثلاثه وما من اله الا اله واحد وان لم ينتهوا عما يقولون لمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم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 ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إننا صارا ذلك بأن منهم قسسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون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 وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَاكِي يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فكفرته إقطاع عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أَوْ تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام من ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر في الخمري والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم متهونون؟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 اتقوا آمنوا واعملوا الصالحات ثم تتقوا آمنوا ثم تتقوا آمنوا ثم تتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين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 يحكم به ذوى عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره عفا الله ما سلف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 وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي إلَيْهِ تُحْشَرُونَ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدِيَةَ وَالْقُلَائِدَ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 قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا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 يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية إثنان ذوادل منكم أو آخرين من غيركم إن أنتم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونه ما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن رتبتم لا نشتري به ثمنا لا نشتري به ثمنو ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحق إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَاءُ فَيَقْسِمَانَ بِاللَّهِ لَشَهَادَتِنَا حَقٌّ مِنْ شَهَادَتِهِمْ وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظالمين.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 يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا عِلمَنا إنك أنت علم الغيوب إذ قال الله يا عيسى بن مريم ذكر نعمة عليك وعلى والدتك إذ أَيَّتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ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 "Qāladd-taqallāh inn kuntum mūminīn. Qālū nuriḍu an kūl minhā wa-taqmā inn qulūbūna wa-nāl-m, wa-nāl-ma